السلام عليكم ورحمة الله. من لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اكبر نعوذ. أما بعد، قد عقدنا في الاثنين الماضي مجلسا وبالتحديد في ليلة الصنفاء الماضي مجلسا مع إخواننا من تونس. في سلسلة اللقاءات التونسية الثلافية، وقد اختار إخواننا أن يكون اللقاء حول أخلاق السلفي مع علمائه وإخوانه، وجاء هذا بقدر بقدر الله عز وجل اني كنت أبدأ ال. الكلام عن شيء, من ه... عن شيء من هذا من خلال تعليقنا على آ... على كتاب من جماعة وقد سبق وتكلمنا عن آذاب العالم مع طلبته وفي حلقته ومطلقا وانتهينا منها وكنا سوف نبدأ في الكلام عن أداب طالب العلم مع شيخي ومع إخواني كنت يعني عزمت على أن أعيد الكلام وأفصل أكثر في مسألة أداب طالب العلم شيخي، ولكني لما راجعت نفسي وجدت أن ما ذكرته في هذا المجلس فيه الكفايه ان شاء الله تعالى للطالب فمن ثم أعتبر أن هذا المجلس, هذا المجلس مع إخواننا التونسيين يدخل في سلسلتنا في أذاب وأخلاق طالب العلم فكان آخر مجلس قبل هذا المجلس من سلسلة أذاب طالب العلم كان على ما أذكر المجلس الثامن عشر أو كان المجلس الثامن عشر أو التاسع عشر فلو كان التاسع عشر فيكون هذا المجلس فيكون هذا المجلس الأخير في سلسلة لقائت التونسية ممثابة المجلس 20 في ثلاثة أداب وأخلاق العلم ويكون مجلسنا الليلة المجلس الحادي والعشرين ونظرا لأن أجملت القول في أداب السلفي مع إخوانه في, في آخر هذا المجلس من الن التونسية حيث قرأت شيئا مما ذكرهم كالآجوري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء يعني علقت عليه تعليقات يسيرة فأحبت أن أفتفيض أكثر في هذا الباب لشدة احتياج الطلبة إليه فيما بينهم في التعاملات فيما بينهم سأبدأ إن شاء الله في هذه الليلة وهي ليلة السابع والعشرين من الحجة للعام الحادي والثلاثين بعد الأربع والألف من الهجرة بذكر بعض الآداب اليومية أو المتكررة وما جاء فيها من السنن والأحكام فمن الاداب المتكرره يوميا والذي قد يغفل عنها بعض الطلبه او يغفل عن فضلها بعض الطلبه ادب المصافحه بين الاخوان بعضهم مع بعض والمصافحه هي مفاعله من الصفحه والمراد بها الافضاء بصفحه اليد الى صفحه اليد وقد عقد البخاري بابا في كتاب الاستئذان سناه بباب المصافحه أورد تحته حديث همام عن قتابة أنه قال قلت لأنا كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فهذا الحديث حجة في المصافحة وأنها كانت مستقيدة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووردت أحاديث أخرى تدل على سنية المصافحة وعلى فضلها منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه والآله وسلم أنه قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحاني إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا وهذا الحديث وحسنه العلامه الألبانية رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفيه بيان فضل المصافحه وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقبل أهل اليمن هم أردت قلوبا منكم هم أول من جاء بالمفافحة والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أيضا، وكذلك في الأدب المفرد في صحيح الأدب المفرد. وأخرج أيضا البخاري في الأدب المفرد من سند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: من تمام التحيّة أن تصافح أخاك. من تمام التحيّة أن تصافح أخاك. ولذلك قال ابن بطال المصافحه حسنه عند عامه العلماء وقد استحبها مالك بعد كراهته وقال النووي المصافحه سنه مجمع عليها عند التلاقي وهناك حديثان جاء في التفرقه بين المصافحه والمعانقة وبيان حكم كل منهما على حدة حيث ان البعض يخلط بينهما واعتاد البعض على الجمع بينهما عند الطلاق بين المطافحة والمعانقة وهذا خلاف السنة الحديث الأول <تصفيق> ما أخرجه الترمذي آه نعم من طريق حنظل ابن عبد الله أنه قال حدثنا انس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله أحدنا يلقى صديقه أينحني له قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال فيلتذبه ويقبله قال لا قال فيصافحه قال نعم وفي رواية قال سيأخذ بيده ويصافحه قال نعم قال الترمذي حديث حسن احنا مصححه هو الإمام الأبزاليه رحمه الله في السلسلة الصحيحة يا حديث أستسين بعض العلم و والحديث صريح في النهي عن الالتزام اي المعانقه وعن التقبيل عند اللقاء وكذلك فيه نهي عن الانحناء وهذا واضح ومعلوم و... ولذلك قال الامام الالباني رحمه الله في... في تعليقه على هذا الحديث من الصحيحه من الصحيحه فالحق ان الحديث نص صريح في عدم مشروعيه التقبيل عند اللقاء ولا يكون في ذلك تقبيل الاولاد والزوجات كما هو ظاهر أما الاحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصحابة في وقاء مختلفة مثل تقبيله واعتناقه لزيد بن حارس عند قدومه المدينه وتقديله واعتناقه لأبي الهيثم بن التيهان وغيرهما فالجواب عنه عنها من وجوه أهلا الأول أن أحاديث معلولة لا تقوم بها ولعلنا ما تفرغ الكلام عليها وبيان وبيان عليها علي إن شاء الله تعالى <تصفيق> الثاني إنه لو صح شيء منها من يجد أن يعارض بها هذا الحديث الصحيح لأنها فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل الصقطيّة <تصفيق> أو غيرها من الاحتمالات التي توهن الاحتجاج بها على خلاف هذا الحديث لأنه حديث قولي وخطاب عام موجه إلى الأمة وهو خجة عليها لما تقرر في علم الأصول نعم أن القول تقدم على الفعل عند التعارض والحاضر مقدم على المبيح وهذا الحديث قول وحاضر فالمقدم عن الأحاديث المذكور لو صحب نعم ثم قال وكذلك نقول بالنسبة للالتزام والمعانقة أنها لا تشرع لنهي الحديث عنها والحديث الثاني المشار إليه في حكم المعانقة والمفاخحة ما جاء عن أنس رضي الله عنه فيما أخرجه الطبراني في الموجز الأوسط أن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قادم من سفر تعانقه وقد زود أثناءه الإمام الألباني في التلتة الصحيحه في الحديث السابع والأربعين بعد الستمئة والألفين. وهذا الحديث يدل على مشروعية المصافحة عند التلاقي في أي وقت ومشروعية التعانق عند القدوم من السفر فقط وليس في كل وقت وبهذا تفترق المصافحة عن المعانقة فلا تسرى المعانقة لكل من لقي أخاه ولكنها تسرع فقط عند قدوم أخيه من السفر، وهذا واضح، هذا واضح. ف... لذلك قال الإمام الالباني رحمه الله تعالى. في تعليقه عن هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، لم في ذلك من الفقه تفريق والتصحادة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ففي الحالة الأولى المفصحه أي في حالة الحضر في حالة الطلاق في الحضر، وفي الحالة الأخرى أي في حالة الطلاق عند قدوة من السفر المعانقة. ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحذر، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه السلسلة حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل، وهو الحديث المذكور آنفاً. ثم لما جهزت المجلد لإعادة طمعه، أعدت النظر في أحد الحديث تبين لي أن جملة الالتزام لي ليس لها ذكر في المتبعات أو السواهد التي بها كنت قويت الحديث، فحذفتها منه كما سيورة في الطبعة الجديدة إن شاء الله وقد صادر حديثا الحمد لله فلما تبين لي ضعفها زال الحرز والحمد لله وبخاصة حين رأيت التزام ضمن التيهان الأنصاري من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابتة الشمائل محمدية ولكن ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنة كما هو الحال كما هو الحال في المصاحبة فتنبه ثم قال رحمه الله قد رأيت للإنان البغوي رحمه الله كلاما جيدا في التفريق المذكور وغيره فرأيت من تمام الفائده أن فرأيت من تمام اذكره هنا هلم قال البغوي في شرح السنه فاما المكروه من المعانقه والتقبيل فما كان على وجه الملك والتعظيم وفي الحضر فأما المأزول فيه فعند التوجيع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله ومن قبل فلا يقبل الفمش ولكن اليد والرأس والجبهة وإنما كره ذلك وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذي تركهم وظن أنه قصر بحقوقهم وآثر عليهم وتمام التحية المصافحة <تصفح> ثم قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى واعلم أنه ذهب أنه قد ذهب بعض الأئمة ومك أبي حنيفة وصاحبه محمد أي ابن الحسن الصيداني إلى كراهة المعانقة حكاه عنهما الطحاوي خلافا لأبي يوسف ومنهم الإمام مالك ففي الأداب الشرعية قلت أي ابن مفلح رحمه الله في المجلد الثاني وكره مالك المعانقة القادم من سفره وكره مالك معانقه القاضي من سفر وقال بدعه واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بجعفر حين قدم انه خاص له فقال له سفيان ما تخصه بغير دليل فسكت مالك قال القاضي وسكوده دليل, لتسليم دليل التسليم لقول سفيان وموافقته والطواب حتى يقوم دليل التخطيص هذا يدل على أن مالكا رحمه الله إن صح عن ذلك كان يقول بكراهة المعانقة مطلقا ثم رجع عن ذلك لما ناقش سفيان نعم ونستفيد من كلام الأمام الألباني رحمنا في هذا التحقيق الماتى أن لفظة الالتزام في حديثي أنا الذي أخرجه الترمذي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيلتزمه قال لا أن لفظة الالتزام لا تصح في حديثي أناس لذلك كان هناك إشكال في الجمع بينها وبين الحديث التي شرعت أو أجازت المشروعية الالتزام أي المعانقة عند القدوم من السفر ولكن حتى لو صحت هذه اللفظه فالذي يظهر أنه لا تعارض ولا إشكال لأن حديث انس يتنزل على الالتزام أو على مداومة الالتزام أي المعانقة عند اللقاء المعتاد في الحضر والأحديث التي أباحت المعانقة إنما كانت عند القدوم من السفر وأن حديث ابن التيهان الذي أشار الألباني رحمه الله تعالى إلى ثبوته في تحقيقه لحديث أنث الذي فيها أننا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تلاقوا فصافحوا إذا قدموا من صفر تعانقوا فإن صح فإنه يدل كما قال الشيخ الألباني على الجواز أحيانا يعني يجوز أحيانا الالتزام والمعانقة الحذر والذي يظهر أن هذا قد يكون لطول يعني قد يكون لطول عهد أو يكون لحدوث مسرة ويؤكد مصريية هذا أي المعانقة عند حدوث مسرة لصاحبه أو عند التبشير إذا بشر صاحبه يشرع له أن يعانقه حين البشارة ما جاء في حديث كعب بن مالك لقصة توبته للصحيحين لما بصره أحد الصحابة بنزول توبته في القرآن وأن الله قبل توبته قام إليه فالتزمه وعانقه فهذا يدل على مسرعية المعانقة أيضا عند حدوث مصره أو عند البشارة ولو لم يكن قديما من طفر ولكن هذا يكون احيانا ليس على سبيل المداومة ومن الأدلة على مشروعية المعانقة عند القدوم من صفر أو عند استقبال المسافر <تصفيق> ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وعلقه في الصحيح وسندوه حسن كما بين هذا الإمام الأباني رحمه الله في الأدب المفرد في السلسلة الصحيحة ومن حديث عبد الله بن عقيل ومختلف فيه النجابر ابن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه نعم نعم أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فابتعت بعيرا فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس فبعثت إليه أن جابرا بالباب فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله يعني قال سائلا أجابرو ولكن هذا ولكن هذا فأدت الاستفهام لأن مفهومة يعني هل جاء جابرو بالباب هذا هو المعنى أو فقلت أي قال جابر نعم فخرج أي عبد الله بن أونيس ساعتنا قن <تصفيق> إلى آخر الحديث وايضا دوى البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان من الصحيح فقال باب المعانقه و هذه الاحاديث دلت على ان المعانقه سنه عند القدوم من السفر ولفظ انا لفظ حديثي انا فريح في باب في نقل هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه سنيه المصافحه فقال كان أي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا قادم من سفر تعانقوا بالنسبة لحكم التقبيل عند اللقاء، فقد جاء النهي عنه في حديث أنس الذي أخرجه الترمذي، والذي أفسرنا إليه أيضاً، وللفائدة نذكر ما ذكره الشيخ الأزنيار رحمه الله تعالى في التعليق. على حكم التقديم حيث قال رحمه الله تعالى نقلا عن, عن ابن مفلح في الاداب الشرعيه انه قال ويكره تقبيل الفم لانه قل ان يقع كرامه ويبذل من وجه اخر انه لم يروى عن السلف ولو كان خيرا لسبقون اليه وما احسن ما وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف نعم ثم قال رحمه الله تعالى في موضع آخر من الثلثة الصحيحة تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار وآثار كثيرة يظل مجموعها على ثبوت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآفية أولا أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يديه إلى تلامذته ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإن كان ذلك على النظرة وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كم هو معلوم من القواعد الثقهية ثانيا أن لا يدع ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم ثالثا أن يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة مطافحة فإنها مشروعة لكي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ويسبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روية في غير حديث واحد فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز فأحسن أحواله أنه جائز. أنه جائز أي تقبيل اليد يعني حتى لو قلنا بجواز تقبيل اليد فلا ينبغي أن تتخذ سنة على حساب السنة الثابتة في المصافحه وهذا كلام نفيس في هذه المسألة <تصفيق> عن مسألة تقبيل أو وما يتعلق من مسألة تقبيل اليد أيضا يقول أنه يستحب تقبيل يدي الأبي وهذا الحكم يختلف عن تقبيل يدي العالم بالنسبة لتقبيل يدي الأبي الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يداو أن يداوم أن يداوم عليها أن يداوم عليها الابن مع أبيه من باب التأدب الذي ينبغي أن يكون بين الابن, بين الابن وأبيه وكذلك مع الأم وكذلك يسرع أيضا للزوجة أن تقبل يد زوجها إجلالا هو تعظيما لمكانته منها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها إن كان صلى الله عليه وآله وسلم وكاذا أن يأمر المرأة بالسجود لزوجها التقبيل أخف تقبيل اليد أخف من السجود وهو من الوسائل التي تعبر بها الزوجة عن تعظيمها وإجلالها لزوجها مما هو مستحب بل واجب عليها ومنما صح في مشروعية تقبيل يد العالم ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن ربيه قال مررنا بالربطة مررنا بالربطة فقيل لنا ها هنا سلمة ابن الأكبر فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال بايعت باتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخرج كفا له بخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها نعم من الأداب المتعلقة بالمصافحه مصافحة أفريبيان وبها ذوب البخاري في الأدب المفرد وأخرج بسند الحسن عن سلمة ابن وردان قال رأيت انس ابن مالك رأيت أنف ابن مالك إن رضي الله عنه مصافح الناس فسالني من أنت؟ <تصفيق> فقلت مولى لبني ليس فمسح على رأسي ثلاثا وقال بارك الله فيك وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنه مع الإخوة أن يحرصوا على هذه السنة سنة سنة المصاححة عند الطلاق، ولا يفوت عليهم الأجر العظيم فيها من تساقط الذنوب عند هذه عند عند هذه مصاححة، وأن يتذكروا حول البراء الذي ذكرناه آنفاً من تمام التحية أن تصافح أخاك، ومن أرادا أن يحسن ويتم التحية لصاحبه أو الأخيه، فليصافحه. وهذا قد يكون يدخل في عموم الأمر. الوارد في آية السلام فردوا بأحسن أمسك نعم يا أيها لدينا أمن دفعيتم بتحية فردوا بأحسن منها أو ردوها فأمر برد التحية بما هو أحسن هذا يكون عن طريق المصافحه اذا لم يصافح الايه الذي سلم اولا فليأخذه بيد اخيه وليصافحه ويرد عليه السلام طيب. يسأل سائل هنا هل يزوز تقديل الأمس كما يقتل في بعض المناطق لا أعلم دلينا على هذا ولكن الذي يظهر مشروعية تقديل الرأط ومشروعية التقديل بين العينين لما ثبت من صنيع عبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وقبل بين عينيه وكذلك مشروعية تقبيل اليد بالشروط والقيود التي ذكرناها آنفا يقول هذا يجب تقبيله أنت الأم على ما ذكرتها في زياده الصالح لأعلى لا مدليل علىها لكن يد الأم وتقبل رأسها هذا المسلوح الله تعالى ومن هذا القدر كفاية وصل الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أشهد أن لا إله إلا أنت أتخذ روكا أتخذ